طيب نبدأ اليوم بحصة المنهج وهي حصة قد ضاعت منا أمس وأول أمس وكنا في نقد الكتاب القنبلة المسمى بكتاب الإسلام المعنون بكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي بن عبد الرازم وكنا قد أجبنا عن الشبهة الأولى في هذا الكتاب وهي قوله بأنه لا يوجد في القرآن نص صحيح طيب إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد طيب في الدرس الماضي علمنا أن المصنفة أو أن الكاتب لا ينكر وجوب الإمامة ولا الخلافة ولا الإمارة وإنما ينكر كونها إمارة دينية أو خلافة وحكومة ماذا؟ إسلامية فيقول إن وجبت الإمارة أو الخلافة فهي إمارة مدنية وليست إمارة ماذا؟ دينية أو شرعية أو إسلامية وإلى الشباة الثانية قال الكاتب طيب حتى يظهر لكم الكلام فإن كتاب الإسلام أصول الحكم هذا الكتاب لعلي بن عبد الرازق ألفه عقيب سقوط الخلافة الإسلامية وذلك لأن محاولة مصرية وحجزية لإعادة الخلافة مرة ثانية ولكن الرجل بكتابه هذا الذي خرج به على الناس وهو أزهري ثم هو قاضي ثم هو وزير استرقى بعد ذلك في المناصب حتى بلغ منصب وزارة الأوقاف ثم كان عضوا في المجالس النيابية فقال إنه لا حكومة إسلامية وكان الكتاب قنبلة قنبلة ليس في موضوعه الذي كتب وإنما قنبلة لأن المؤلف الذي كتب هو ماذا؟ قاضي شرعي وأزهري عتيق وربيب بيت علم وأخوه كان شيخا للأظهر الشريف فمن هنا أخذ الموضوع ماذا وأخذ الكتاب وجهته فنحن نجيب على الشبه التي عرضها المصنف في الكتاب وأنا أرجو أن تراجع المقدمة التي قدمت بها لانه يتبين لك أن الكتاب ليس إيه؟ ليس له وإنما الكتاب في الغالب هو لمستشر قسمه مرغيليوس ثم قعل عليه هذا الرجل حاشيا وأضاف إليه بعض الإضافات فرجعوا ارجعوا هذه المقدمة وسوف يتبين لكم لماذا نرد على هذا الكتاب ووجه تعلق هذا الكتاب بمسألتنا لأن مسألة المنهق التي ندرسها الآن هي مسألة الإمامة مسألة ماذا؟ الإمامة وتكلمنا عن فصل واحد أو انتهينا من ذكر فصل واحد وهو فصل ماذا؟ وجوب الإمامة نحن الآن في فصل يقول مستطيع أن نقول يخرج عن الفصل الأول وأن الإمام لا تكون إلا إمام ماذا؟ إمام شرعية أو دينية هذا هو المقصود بالإمامة في كتاب الله وسنة الرسول الله زكرنا شبهة عرضها المصنف وقال إن القرآن لم يتعرض لمسألة ماذا؟ الإمامة فأجبنا على هذه الشبهة لننتقل إلى الشبهة الثانية نعم نعم لا ما ينضم تحت جماع الرجل ما ينضم لكن الذي يظهر أن هذا الرجل تأثر بأشياء بالمدنية الأوروبية إذا عاش فترة في بريطانيا ودرس في اكسفورد فترة فتأثر شديدا بماذا بنظم الحكم الموجودة في بلاد الغرب وما حصل في بلاد الغرب من ماذا من الرقي والتقدم ثانيا إن الرجل طالب شهره لأن الرجل ظل أربعين سنة لا يعرف مهملا مع شهرة أخيه في العلم والشهرة قد تحمل الإنسان على شيء من هذا أو على مثل هذا ما ذئبان ضريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجود نعم موجود بل طبع أصلا طبعة تحت عنوان التنوير طبعة تحت عنوان التنوير هو وكتاب طاها حسين الشعر القاهلي وكتاب رفاعة طاطاوي تخليص الإبريز وهذه الكتب التي كانت هجمة قوية على الإسلام هجمة علمانية قبل حوالي سبعين أو سمانين أو شيء من هذا سبعين سنة على وجه التقريب أو تسعين من سبعين إلى تسعين سنة كانت هناك هجمة قوية على الإسلام هجمة علمنا وعلمانية قوية وهذه الهجمة كانت على الحجاب وألف قاسم أمين تحرير المرأة وكانت على الحكم الشرعي وألف الإسلام أصول الحكم وكانت على تقاليد الإسلامية والعادات الدينية فألف رفاعة تخليص الإبريس في تلخيص باريس وهجم على أشياء كثيرة جدا يعني المهم فالكتاب موجود ولذلك قلت لماذا نرد عليه ذكرت عشرة أسباب ارجعوا إليها من هذه الأسباب أن هذا الكتاب يعد إنجيلا لكل من كتب في الموضوع بعده ومرجعا أساسيا الشربة الثانية التي عرضها المصنف قوله في الصفحة السادسة عشر ليس القرآن وحده قوله وعفا الله عنه في الصفحة السادسة عشر ليس القرآن وحده الذي أحمل تلك الخلافة ليس القرآن وحده ورحمك الله الذي أحمل تلك الخلافة ولم يتصد لها بل السنة كالقرآن أيضا بل السنة كالقرآن أيضا قد تركتها ولم تتعرض لها ثم ادعى بعد ورحمك الله ادعى عدة دعاوة تحت هذا الأصل أن السنة لم تتعرض لمسألة الخلافة الدعوة الأولى قال بأن العلماء, بأن العلماء لم يستطيعوا لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث يعني كأنه يقول لا يوجد حديث يدل على وجوب ماذا؟ إمارة ولا خلافة ولا بيع أن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا في هذا الباب بشيء من الحديث ولو وجدوا ولو وجدوا يعني دليلا من الحديث لقدموه يبا هذه أول إيه؟ أول دعوة الدعوة الثانية قوله إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت الإمامة أو البيعة أو الجماعة شوف الاتراب في الأول يقول ليه ما في أحاديث بعد كده وليه إن الأحاديث التي ذكرت الإمامة أو البيعة أو الجماعة مثل الأئمة من قريش خل بالك الرجل هنا أيضا يمارس نوعا من المكر واللصوصية لأنه لا يروي الحديث بماذا بسياقتها بتمامها لا مثل اما من قريش تلزم جماعة المسلمين روى الحديثة كذلك اما من قريش تلزم جماعة المسلمين من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية قال وليس في شيء من ذلك وليس في شيء من ذلك كله وليس في شيء من ذلك كله ما يصلح دليلا على ما زعموه ما يصلح دليلا على ما زعموه من أن الشريعة من أن الشريعة اعترفت بوجود الخلاف ونصلح marketers اعترفت بوجود الخلاف أو الإمام العظمة بمعنى النياب عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه يبعز يقول للأحاديث فيهاش مفيهاش نهاذ الخليفة نائب عن من؟ عن الرسول أو قائم مقامه كأنه يقر بأن خلافة الرسول خلافة إيه؟ دينية ورياسة شرعية لكن قال نحن لا نثبت هذا لمن إيه؟ لمن بعده لمن بعده <تصفيق> نعم نعم من أقول لك الكلام كله فيه نوع من الـ من الاتراب من الاتراب يعني, يعني يقول كلاما ثم ينقضه إيه؟ ينقضه بعد وهذا إما أن يكون راجعا للآتي لماذا هذا الاضطراب أفسره لك وإن كنت سأجعلها نقطة في التعليق في الآخر ذكروا بها واحد لأن الكتاب ليس له لو الكتاب كان سأذكره في الآخر سأذكره تعليقا في الآخر لأن لو الكتاب له لمشى الكتاب على وطيرة فيه واحدة لكن كون الكلام يبطرب يبقى إذن إما أن كلاما له وكلاما لمن لغيره هذا أول شيء الشيء الثاني أو إما أن الرجل الفكرة لم تكن في رأسه فكرة إيه؟ سابتة راسخة فيظهر ان الرجل كان مضطرباً ويكتب ليه يعني كان يتجاذبه طيران زي واحد مثل حديث عنده لم يستقر في رأسه أنه ضعيف ولا صحيح هيقى يكتب في الأول إيه وعاصم ابن أبي النجود تكلم فيه عشان هو عنده فكرة أنه ضعيف يقى في الآخر عشان الفكرة مش مستقرة ولكن وسقه بعض أهل العلم طب ما عرفت ناشي الآن عاصم مسق ولا عاصم ضعيف ديب إذن يرجع أن الفكرة لم تستقر فين في رأسه فيظهر أن الفكرة أن الخلافة إسلامية أو شرعية لم تكن مستقرة فين في رأسه وسالسا أن الرجل ليس كاتبا محترفا بدليل أنه مالوش تاريخ فين في الكتابة الرجل لمدة أربعين سنة لم يكتب إلا وريقات في اللغة العربية فإذا عدم وجود تاريخ تصنيفي له جعله مضطربا غير مستقر وسأتكلم عن هذا فيما بعد لأنه نفسه اعترف ان خلافة النبي عليه الصلاة والسلام نفسها مجدينية لما خير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا وهذا يدل على اضطراب الرجل نأتي إلى النقطة كم؟ طيب النقطة الثالثة قوله ولا نريد أن نناقشهم ولا نريد أن نناقشهم في صحة الأحاديث التي يسوقونها في هذا الباب وقد لنا في مناقشتهم في ذلك مجال فسيح وقد لنا وقد كان لنا في مناقشتهم في ذلك مجال فسيح يبا هذه أول النقطة الثالثة أنه يشكك في ماذا في صحة الأحاديث يبا أولا يقول ما فيش أحاديث ثانيا يقول في أحاديث لكن البيعة مش إيه مجدينية ولا شرعية ثالثا يقول لا الأحاديث ملها فيها نظر من جهة السبوت عجيب عجيب فعلا ثم يقول رابعا المؤمن الرجل عمال يهوش في أي حاجة فعلا عمال يهوش في أي حاجة إما في عدم سبوتها أو في صحتها أو في وجودها أصلا رابعا قوله قال بأن هذه الأحاديث لا ترمي إلى شيء من المعاني التي استحدسوها بعد ثم زعموا أن يحملوا عليها لغة الإسلام عليها لغة الإسلام إبا هذا يشبه للثانية المرجع كتابه طبعا من صفحة 16 إلى صفحة 18 طبعة الهيئة العامة للكتاب طيب هذا هو كلام المصنف فتعالوا بنا نرد عليه قلت والرد أولا وتشكيقه في صحة الأحاديث بهذا الأسلوب فإنما هي شبهة ماكر سياسي يضرب ويهرب ده فعلا طريقة في السياسة بسموها اضرب, ايه؟ اضرب ويهرب يعني يلقي لك شبهة ويخرج من الموضوع يقول لك يقول لا أنا ما قلتش كدا ما تستطيع لأنه بيقول لك لا نناقش يقول لك أنا ما نقشتش لكن إلقاه شبه بهذا الأسلوب سأدرب لك مثلا ابن سلول كيف ألقى الشائعة على ألسنة الناس هل قال لهم إن صفوان وعائشة قرى كذا وكذا إنما قال هذه عائشة من هذا الذي مع صفوان إن أسلوب الكلام بهذا الأسلوب ماذا؟ فريقة الكلام بهذا الأسلوب فيها إيه؟ فيها تهمة ولذي يشف رب العالمين ليه؟ والذي تولى إيه؟ كبرة لكن التهمة لم تؤثر عليه على لسانه فلذا لم يحد ابن سلول لم يحد لأنه ألقى الشبهة والفتنة على الصحابة بأسلوب إيه؟ أسلوب ماكر فهذا رجل يلقيه بأسلوب ماكر يقول نحن لا نناقش في صحة الأحاديث وقد كان لنا في ذلك مجال فسيح فأنت لا تستطيع أن تمسك لأن السياسي زئبقي لا تستطيع أن تبدع يقول لك أنا قلت لا نناقش فتقول له هي صحيحة يقول لك لا قد كان لنا في ذلك مجال فسيح لا نسلم به. فعلا ما تستطيع أن أنت تمسك واضح ولذلك قلت بأن هذه شبهة ماكر سياسي وهذا مما يقوي وماذا قول من قال بأن الكتاب ليس, إيه؟ ليس له لأن هذا ليس أسلوب عالم دين ولا طريقة رجل دين في التصنيف والكتابة وعرض المسائل إنما هذه طريقة من سياسي ماكر فعلا محترف محترف قلم قلت وهذا يوهم القارئ أن الأحاديث الرعيفة لا تسبب أو أنها تصح اعتبارا يعني ماشي هنمشي هلكم ونعتبرها يعني كإنه أعطاك الحجة ولكن عمل لك في الحجة أفسدها عليك زي اللي يعطيك عشرة جنيهات بمن وإيه بمن وأزى وكذا بعد ذلك تجد لها اي معنى هذه العشرة جنيه ولا خد يك شيء فيك يك ينفع ترى انت ما تستاهل يا اخي والله العظيم ده خساره مش عارف فيك كذا. وفي كذا هذه العشرة لها قيمه الان ما لها قيمه أنت ماذا تفعل في هذا العشرة خد يا يوسف ما ترد يد الحاج علي يا دي بتترد يا ولد <تصفيق> واضح فإذا شبهة سياسي, سياسي ماكر شبهة سياسي, سياسي ماكر فالشاهد من الكلام يا إخوة الإسلام إنه هنا أفسدها علينا بقولي هذا مما يوهم القارئ أنها لا تصح أو أنها تصح اعتبارا قلت وأقول يكفي أن أشير إلى مصنف واحد ألا وهو السلسلة الصحيحة للألبان رحمه الله وقد صح فيها ما يقارب سمانين حديثا ما يقارب سمانين حديثا في مسألة الإمارة والخلافة وأحكامها قلت تأمل هذا جمع إمامه إمام واحد فكيف لو ذهبنا نستقصي ما جمعه الآئمة في مسألة الإمام والخلافة وسانيا تحت هذه الشبهة أيضا قلت وليس له التشكيك في هذه الأحاديث صحة لماذا لأنه ليس ليس من أهل من أهل ذي ليس من أهل ذا الشأن ولم يعرف به يوما من الأيام والله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر بل له هو أن يتكلم في الأحاديث صحة وضعفا إنه لم يعرف يوما من الأيام بماذا بأنه محدس وهذه مشكلتنا نؤمن بالتخصص في كل شيء إلا التخصص فين؟ في الدين كما دائما يا تهاتفني رجل يا شيخ هل يجوز كذا وكذا أصلا أنا في مرة بكلم مع أخه وقال لي ده حرام وده حلال وده كم أقول هذا الأخ الذي تذكره له في الفتوى يقول له لا يقول له لي لا ما له في الفتوى طيب لماذا لماذا هو يفتي ابتداء ولماذا أنت تعتبر قوله انتهاء يعني هذا أحدهم الصباح جاءتني فتوى أفسد على امرأة صومها المرأة ظنت أن الفجر لم يخرج فأخذت تأكل وتشرب لماذا؟ لأن فجر تقريبا المملكة العربية السعودية متأخر عنه فظنت أن الوقت واحد وهي لازت لا تزل تنظر أن الفجر لم يخرج بعد فأفسد الرجل سوما قال لا يجب عليك الإفطار لا لأنك أكلت بعد الفجر وكان يجب عليك التحري وكان يا أخي ما هذا؟ الصحابي وضع خيطاً أبيض وأسود وظل يأكل والنهار طلع وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال له إنك رجل عريض القفى والحديث سابق ليس هذا وإنما هو بياض له النهار وسواد الليل فأكل خطأاً بعد ماذا بعد خروج الوقت فالمسألة إذن يا طلبة العلم هذا الرجل ليس من أهل الشأن من أهل التصحيح والتضعيف حتى يقول هذا لأنك تسمعه وكان لنا وقد كان لنا في ذلك مجال فسيح تقول أن الرجل ماذا أن الرجل زهبي العصر وأن الرجل يغربل الأحاديث ويعرف صحيحها من سقيمها وهذا لا يخفى علينا لا يغف علينا واضح قلت بل هو يعلم أنها صحيحة فلو كانت كما يزعم لا نشط لردها لتقوى بذلك حجته أو إما أنه لا يعلم فهرب, فهرب بهذه الشبهة فهرب بهذه الشبهة التي عرضها وأحلاهما مر يبا إما أن الرجل يعلم أن هي إيه صحيحة عشان كده لم يتعرض لنقدها لأنه لو يعلم جيدا أن هي ضعيفة كان عملي قد نشط لنقل, آه إيه لنقل كلام أهل العلم عليها ولكن لم يفعل أو إما أنه لا يعلم أنها صحيحة إذا أحلاهما أحلاهم مر فإما أنه علم وهرب أو إما أنه لم يعلم وتكلم ومن هذا يقولون أحلاهما مر طيب الجواب الثاني وأن الأحاديث المروية هي نص في الحكومة الإسلامية والرياسة الدينية وإليك وجوه الدلالة وإليك وجوه الدلالة منها أنا أريد أن أسمع منكم بقى. ها نحن ذكرنا أحاديث كثيرة في وجوب الخلاف كيف تنتزع من هذه الأحاديث وجه الدلالة على أنها دينية والرياسة شرعية ها لا هنا فين ان الرياسة دينية لا انا اتكلم عن الرياسة الدينية هذا في وجوب نصب امام على العموم ارقب قوله شوف كلمة جماعة المسلمين وامامهم هذا الحديث فيه من وجهين دلالة الاولى قوله المسلمين فالتسمية للمسلمين دلالة على أن حكومتهم ماذا؟ إسلامية وعلى أن قيادتهم دينية ثانياً يا أخي لا أنت لم ترقبوا قولي نحن ما نتكلم عن وجوب الجماعة عن وجوب الأمير احنا نتكلم عن وجوب الرياسة الشرعية الدينية أن يكون الإمام إمام دين وأن تكون الحكومة حكومة دين هو قوله وإمامه فلفزة الإمامة فيها معنى الرياسة للدينية لم يستعمل لفظة أخرى التي قد تحتمل لكن لفظة الملك ما فيها معنى الرياسة الدينية لكن لفظة الإمامة هي حمل الكفة على ما يقتضيه النظر الشرعي فاستعمال لفظة الإمامة يدل على أن الرياسة دينية هو لا ينازع انتبه بس عشان بقية هو لا ينازع في وجوب إمامة يا طلبة العلم إنما هو ينازع في كون الإمامة ماذا إسلامية شرعية دينية هو ينازع في هذا وطبعا هنا لابد من ضبط المسألة ولايتنا شرعية ولكن ليست إلى ماذا ليست إلى الشيعة بأن يكون الولي الفقيه رئيسا ومرجعا ومعصوما لا يخطئ ملهما محدثا هذا طبعا ما هذا الذي نقصده هذا الذي نقصده صحيح هنا لما قرنها بتقوى الله عز وجل لذا إذن يتكلم في مسألة إيه دين وشرع جعلها تقوى لله يبا كأن الأمير من أمر الله كما قال من مين قال هذا معاذ حسن طيب أول يا فايس كلمة البيعة كلمة شرعية حسن فالمصطلحات التي جاءت في أحاديث الإمارة والخلافة كلها مصطلحات إيه؟ شرعية حتى لا تجد هذه المصطلحات في غير ماذا في غير الإسلام يعني هي مخترعات إسلامية بحث نعم عطفه على طاعة الله وطاعة رسوله بما يدل على أنه بيستمد خلافته منين من طاعة الله وطاعة رسوله نعم أو كده أنه جعل الإمام لإقامة ماذا؟ حدود الله الشرعية كالجهارد نحو ذلك ها دعى شان قبلهم صحيح كلمه ميته جاهليه يعني لم يموت على الاسلام فلما جعل البيع من الإسلام يبقى جعل الخلاف نفسها من الإسلام الاسلام يقول يا فيصل سلطان الله شوف تلقيبه بماذا؟ بسلطان الله عز وجل بما يدل على أن سلطانه شرعي يستمد شرعيته من ماذا؟ من الله عز وجل أولياء مختار أبا عبد الرحمن صحيح أنه قال الحكم ثم قال آخرون نقضا ماذا؟ الصلاة صحيح إنه جعل له طاعة إلا في حال الكفر طيب نقول قلت والأحاديث والأحاديث المروية في وجوب البيعة والإمارة والخلافة لا تخل من وجوه الدلالة على كونها على كونها إسلامية ورياسة دينية وشرعية وإليك. الأئمة من قريش الأئمة من قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين يعني أئمتنا من قريش ما أقام ماذا ما أقام الدين فتبين فتبين منه صراحة أن ولايتهم دينية وهم أحق به من غيرهم خلافة وإمارة يعني إقامة للدين قوله عليه الصلاة والسلام العد عندكم أنه جعل طاعتهم وبيعتهم شرعية قال لا ما أقام فيكم الصلاة وقوله ما أقام فيكم الصلاة إشار إلى أن الخلافة أبدا دينية والرياسة شرعية ما أقام الصلاة وإقامة الصلاة إقامة للدين بما يدل على أن أصل وجودها هو إقامة الدين رابعا أو خامسا أو سادسا حسب ما تعدون أن لفظة الإمامة فيها معنى الرياسة الدينية وانظر كيف يقول الكاتب فأما تسميته إماما هو نفسه يقول في كتابه في صفحة 3 وأما تسميته إماما يعني في صفحة 3 فتشبيها له بإمام الصلاة فتشبيها له بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء قلت وهو مشتمل على الإمامة والرياسة الدينية كما عرفه أهل العلم الإمام أو الإمامة هي حمل الناس أو حمل الكافة الإمامة هذا تعريف ابن خلدون الإمامة هي حمل الكافة على ما يقتضيه النظر الشرعي الشرعي وبهذا التعريف تبين أن الإمام معنى لخلافة دينية ورياسة شرعية سابعاً أو حسب ما تعدون إن لفظة الخلافة المستعملة في الأحاديث فيها معنى الرياسة الدينية كما عرفها بعضهم لأنها حمل الناس على ما تقتضيه المصالح المصالح الشرعية والأخروية سابعا حديث أبي بكرة رضي الله عنه وهو حديث حسن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرم أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله قلت وتأمل وصفه بأنه ظل الله بما به أنه يستمد الشرعية من الله سبحانه وتعالى أو أنه ظل الله في الأرض لما يحكم بشرع ربه ويقيم دين ربه فدل على أن خلافته شرعية دينية ولذا قال معاذ كما روى أبو عمر الداني كما روى أبو عمر الداني في السنن الأمير من أمر الله الأمير من أمر الله عز وجل فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله عز وجل عاشرا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لأمر الله تعالى للأمة فكيف يبين لها ما يتعين من أمور العادة كالخلاء ولا يبين لها ما يتعين من أمور العامة كالرياسة والخلافة يعني المسألة حتى عقلاً مش مقبولة النبي اللي بين للأمة كيف, تخ... كيف تتخلى هل يترك لها أمر, الإيه؟ أمر الخلافة وأمر الإمامة أم يبينه لها ما بين لها أدق الأمور مع أن هذه الأمور نحن نؤديها من قبل ماذا من جهة العادة من سائل التخلي صحيح ولا لا ويبين لنا أمور العادة وكيف نأتي بها على الوجه الأكمل والأفضل فكيف يفوت عليه أمر العامة وهو يبين أمر العادة يعني المسألة حتى عقلا مش مقبولة نقول عاشرا وإذا أقر المصنف عفى الله عنه أو الكاتب علاش المصنف إذا أقر الكاتب عفى الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الإمامة والخلافة فعندئذ يكون الجواب أيوجب إمامة يكون السؤال أيوجب على الأمة إمامة وخلافة ولا تكون دينية ولا شرعية ولا إسلامية هذا محال هذا محال ولذا هو القائل اسمعوا وأطيعوا إلا في معصية الله الجواب رقم كم والمصطلحات التي جاءت في الإمارة والخلافة هي مصطلحات شرعية خالصة كالخلافة كالإمامة كالبيعة هذه كلها مصطلحاته شرعية تاسعا وإذا قر الكاتب عفى الله عنه بأن القرآن فيه أحكام شرعية من حدود من حدود وقنايات ومعاملات وجوابه نعم صحيح ولا لا ولو جب الله يبا جوابه نعم صحيح عند إذن يسأل أيحكم إمام المسلمين أيحكم إمام المسلمين من وجب وجوده شرعا بالكتاب والسنة بغير أحكام الكتاب والسنة قلت وإذا أقر الكاتب عفى الله عنه بأن القرآن والسنة قد, جاءت قد جاء بأحكام شرعية في الحدود والقنايات وغيرها فيكون السؤال أيحكم الإمام؟ أيحكم الإمام الذي وجب وجوده بالكتاب والسنة بغير الكتاب والسنة هذه ممكنة يعني إذا كان هو أقر أنه يجب وجوده كتابا والسنة طيب كيف يجب وجوده كتابا والسنة ولا يجب عليه أن يحكم بأحكام الكتاب والسنة وأن تكون سلطتهم مدنية عاشرا نقل الحديث تلزم جماعة المسلمين قلت وتمام الرواية وإمامهم وفي قوله جماعة المسلمين لما يحكمهم بالإسلام فهو بهذا إمامهم ولذا قيل له تلزم جماعة المسلمين متى وإمامهم ولذا قيل له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم متى عندما يكون أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بماذا بسنته فهذه عشرة أجوبة على ما قاله الكاتب ويبقى تعليق قلت تعليق تبين لنا من السابق اضطراب الكاتب شديدا فهو يقر بأن السنة أهملت موضوع الخلافة فهو يقول بأن السنة أهملت موضوع الخلافة ثم يقر بسبوت عشرات الأحاديث وهذا يرجح عندي أن الكتاب مهجن كتب بأقلام مختلفة كتب بأقلام مختلفة أو أن الفكرة أو أن الفكرة لم تكن راسخة في رأس الكاتب فاضطرب فيها او سنة الله في الباطل انه لقوق يضطرب شوف كل باطل كده تلاقي لقوق وبيضطرب واخد بالك زين نصارى ازاي بايله وازاي صلب ما دي ما تتفيش مع دي يعني إزاي إله وإزاي يصلب ويدرب مسألة مش, إيه مش معقولة فدائما كده ما تجد الباطل لجوجا يضطرب ورب العالمين يضع لساء على لسانه ما ينقد ماذا كلامه ذلك أنت لو تركت الباطل يتكلم فسوف تجد الباطل ينطق بالحج عليه على نفسه ومن هنا كان شعارهم قديما في مناظرة أهل الباطل إيه؟ من فمك أدينك من فمك إيه؟ أدينك يعني أنت سيبوا الكل هل يسقط بماذا يسقط بلسانه بما يدين ماذا نفسه ليه لأن لا يمكن أبدا أن رب العالمين يترك الباطل أو يجعل الباطل مستقيما وإلا لماذا لضاع الحق لو كان فيهما آلية إلا الله لإيه فعلا انت اترك الباطل كده يتكلم فسوف تجد الباطل في سقطات لسانه يدل على ماذا على نفسه ويفضح نفسه قلت ثانيا ولا يخفى ما في اسلوب الكاتب من المكر السياسي والذئبقية والذئبقية السياسية بما يقو احتمال أنه ليس الكاتب بما يقو احتمال أنه ليس الكاتب لأنه هيهات ما بين كاتب شرعي وماكر سياسي سالسا الأمانة والرجل لم يكن امينا فيما ينقل يشهد لهذا نقله الاحاديث مبتوره لا هو وليس هذا من أمانة النقل وقد قيل قديما وقد قيل قديما أهل السنة يكتبون ما لهم وما عليهم وأهل البدعة وأهل البدعة لا يرون إلا ما لهم إلا ما لهم طيب انتهينا من رد هذه شبهة الثانية من شبهة الكاتب لطلبة العلم بفضل الله عز وجل ونستكمل حديثنا مع نقد هذا الكتاب الفتنة